زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة. الحظة والخيل المسومة والأعام والحث ذلك متع الحياة الدنيا والله عده حسن الماء